مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا ذَرَأُ مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةٌ طَائِفَةٌ مِمَّا غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءهُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوهُ بِهِ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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين عصى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا من يشفع شفاعه حسنه ان يكن له نصيب منها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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا